الفرسان الوسطى يا هربع هر هلو وبعز الليل يركبو الخيل ومكلو وبزخة رصاص وبليل مال فجر جانا ابو احمد عز العراح انت سلاح بيدنا هو الله ميمور على لعهد الثائر يا بحمد يا وانت هو الله ميمور على لعهد الثائر يا بحمد يا زقور زاري يا, يا زاري فطول يا حسن زقود يوم النداء السماء بعال الصعود لك يا زاري فطول يا حسن زقود يوم النداء السماء بعال الصعود لك يوم حد الكوفي ويشالوك على كتاف الفاتح عز رجالنا يا زارف الطول يا حسن زقود يوم نادات السماء بيعال الصوت زارف يا زارف الطول يا حسن زقود يوم نادات السماء بيعال الصوت قولك يوم نحط الكوفي ويشالوك على كتاب الفاتح عز رجالنا على لعادو هالنازو برصاصو هالجبار يوم طالح حسن وبطل قتونا على لعادو هالنازو برصاصو هالجبار والله في